فبإذن الله وليخذي الفاتقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن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 يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يُحِبُّونَ مَن هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجةً مِّنَ مَا يُؤْتَوْنَ وَيُؤْثِرُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَطَرٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِمِينَ